أَفَرَأَيْتُمُ وقالوا َََّ ان َ الله ث َ ا يحب الجنه َََ ك ر ُ ان ل ْ يكون هناك ل َ اشخاص لا يمكن ان يكون هناك اشخاص لا يمكن ان ْ يكون ه َ ا ك اشخاص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 وان عليهم ا ل ن ش أ ه الاخرى وانه هو اغنى واغنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو ا هم اظلم واضغى والمؤتفكه اهوى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 ل ف ض و ل ا ت ب ك و ن و أ ن ت م س ا م د و ن ف ا س ج ت ب ا ل ل ه و ا ع ب د و ي